فاحت على الاقصى <سؤال> وردان مجور ودوركان فاحت على الاقصى <سؤال> وردان مجور على الاقصى <سؤال> <سؤال> وردان من مختار راح اقطر واسقي من مختار عطر و اسرار نا الورده والورد والبان على الافصال والبان من شجرة المختار فاحت عطرها فاحت عطرها وشوق بالجنه سرها باب العول الجفار يعرف قدرها قدمها للكرار بجمل صورها ب بيها, بيها بيها بيها وجه الحسن مرسوم بيها نلباب وع الكرام وردة وردة وردة وردة ورد ورد. من شجرة المختعة فاحت عطر وسرع من شجرة عطر وسرع هاردة وردة وردة, وردة ورد فاحت على الأغصال وردة صوت الفرح صداح الليلة هالهيل قرآن رب الكون بالبهجر التل, بالبهجر التل أجمل هدية اليوم بارين أنزل بارينا صارت بنصر ضعن للفرحة محفل فرحه فرحه فرحه فرحه هل ليل عيد الليله فرحه من روضه الازهار <تصح> ورده ورده ورده ورده ورده على الاغصان ورده من شجره المختار راح تعطر واسار من شجره المختار راح تعطر واسار ورد يا وردان على الاصل والدان <تصفيق> من شجرة الاطهار خير البرايا على الاكوان شمس الهدايا بتذهب فرحه اليوم بالكوثرايا كوثرايا منها شفاعت بها الولايا يا الولايا آيا آيا آيا آيا تذهب كتاب الله آيا نور العلى الجبار وردة وردة وردة وردة وردة وردة وردة يا على الامصار وردة من شجرة مختار راحت عقل غسر من مختار راحت عقل غسر وردة وردة على الأفصال وردة نور الحسن أفراح شعو دلالة بهجة غطى الكون سحر و جمال ميلاد نور حق وعدال جود وكرم ويثار وجم الخصال رايا رايا رايا رايا رفت على الأكوان راية لشيعة والأنصى فاحت عطل وسؤى وردة وردة وردة فاحت على الأقصى الوردة وردة وردة وردة فاحت على الأقصى الوردة فاحت عطر وصرار بشجرة مختار فاحت عطر وصرار والد ورد ورد وردين ورد ورد. فاحت على الأخصار وردين <تصفيق> <تصفيق> سط الرزول اليوم عالدنيا نوار نوار سرورها الاملاات تدب يا شبار تدب يا شبار هوتبارك المختار وتهني حجار بالفرحه صاحت صوت الله اكبر جن جن جن جن ميلاد جنب وسط جن نجمة بوسط أقمى <تصفيق> <نصفيق> ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة على الأقصر ورقة ورقة ورقة ورقة ورقة على الأقصر ورقة بشجرة مختار hajot ul asrar min shajarat mukhla rahat ta'tir